يا الله ابنوا من الحماه لي والحام يا الله ابنوا من الحماه لي والحامه ترجع سوس السحابه ما تعدوها قلب شعها نبضه وسرحت ياما واهلي الجازات والشاصات خنوها يا الله صات تخبطت في غدينه وانشرع الجامة ودعجت وطابت خواطرها وردوها على رغدان يجيب نبتها زمها تحبها البل وترتعها وحبها خواطرها وردوها على رغدين يجيبين افتازا ما هتحبها البل وترتعها وحبوها يرعى واضحين شعايفا كبال عام ما هم داس ما تشربا الضيفان ما عليك أن عبدوا وعشوها يقطعها وضحايا شعاعها كما العام مداه سماجها ضبا ضيفان العدوه بعض الجر ما تستاهل الضامه ما غير عبولها عبدوا وعشوها يقطع تجفافه برسم ملزام ما هو اللي عن تها تربطها على البرسم هاجوها يوم ما الظروف على البرسم ملزام ما هو اللي عن der والدعوة منهو darwe man